وَمَن يُبْلِغِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُنْزِلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَدِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مُلْجَأِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَنْصِيرٍ فَإِنْ أعْرَضُوا فَمَا وَرَسَلْنَاكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِلَّا نَقُونُ الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِنَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَانَ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 فشَر الن يكَمَهُ اللههُ إى وَحأَوهُ وَر إحجدٍ أَ يُرس رسول أَوْ يُسلَ رسول فَيحِيَ بإِهِ مَا يشَ إهُ عَّ حك